وَقرونَ وَفِدْعونَ وَهَ م وَلَ قَدجَ أَهُم مسَابِبَيّنَاتِ فَسْتَكبَرُوا فِي الأررض وَمَا كانَوا سَابِقين فَكُلًا أَخذْنَا بِذَمبِ فَمِنْهُمُ مُنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مُنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرُضَ وَمِنْهُمُ مُنْ أَغْرَقَنَا